مُفْطِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَضُدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ مُفْطِعِينَ مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ لَا يَضُدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وأسئدتهم هوى وأسئدتهم هوى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل فيقول الذين ظلموا ربنا وليب نجب دعوة كونت بعرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وَتَبَيأَنَ لَكُم كَي سَفَعَمَ بِهِم وَضَرَضَ نَا لَكُُجِ أَسَال وَتَغَيَنَ لَكُم كَلْسَفَعَ م بِهِ وَضَرَضَا لَكُمجِ أَسَال وَقَد مَكَومَك رَهُم وَع ادَّ اللهِ مَتْ رُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْؤُهُمْ لَتَزُولُ مِنْ غُلْجِبَالٍ وَقَدْ نَكُمَتْ رُهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَتْ وَإِنْ تَبَنَّى اللَّهَ مُلْفَى وَعْدِهِ رُسُلَهُ تَلَا تَحْتَ رَنَّمْهُ لِكَوْعِهِ رُسُلَهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ سَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ قَرَّنَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَاوُ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 وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكتر أولو الألباب وليعلموا أنما هو